ואני מברך כל הציבור הזה, כל אלו שבאו להשתתף, אני בגיל מאה שונה. (מחיאות כפיים) כולם אין תאריך أنا أعيب الشيس لي تاريخي أحسن لي جهران قلوه بقى أحسن لي أولا تاريخ شوو هيك إثير مني بشي تشاني على خلال علامة هو هي بشبيلي أبا حسيني ويجعل أباه موحادي أباني أحشل ويجعل أباه الشام شعني لو أشكح هذا شعني أمي موحادي وأني أحب كلام بيوم شكتنتي شعني أحب حيلاني دوتيين عريضهم لا معنا نفسهم عليهم بارا كلام ومفرنس كلام نحن لو مفرنسهم أفا أخذ سلعوا لك أثر إعلامي شراتي ليدبرين لو يسنع أفا أخذ من البناشا الثناء ومحشوبة الرؤوت هل ما طمطمات هاللب هم هاللبنا حفظ كما شب تاريخ هل حيام هل حيام اني ياثر بريم القنام اني ياثر بريم القنام شعني كما بجيل شمونا <تصفيق> ماذا؟ <تصفيق> 100 سنوات <تصفيق> لماذا؟ شعلينا بكلام <تصفيق> ما تترسل لي يتبارين التسنى أفأخذ ما؟ التسنى أفأخذ التسنى أفأخذ التوم التوم الدم دائما ما؟ <تصفيق> ماشيش, ل... ماشيش للشيني دوش الله ماشيش لخوت الشهور التسكيل عن ماشيش للشيني ذا قالت مني ميلو دا رفوعات لكل أحد وأحد ليش الرسالية بري لالسنات كثبتره وحبته ראה אחו כה נכון, מה שכואב לשני, אני מרגיש שאם יש מישהו כואב לה, אני מרגיש שכואב לי. רב הלכה לרוב עם מה יש לך? הרגע שלנו כואב. الرجل شليشتها كوافتها وانه ممار ومرقش كاللو شنهم كوايا كوافو صرخنيات كوافو صرخنيات ايتب ايتب كلها اخذ واخذ اني مش اصالي روح اني سمع واني محلة اني اتماحلة واني سمع لما وشاليح ما يقالش مارك هنالك وشاليح اين افعى خاضي وخال له الزيقل الشيني من البناء قدوب قرور هالجابر شير ضحب أظام عدو مقليلة هموا بضايا ببناء اهلا هالقوارش بارك هم يحيد وميوحاد نحن نبع يهدائي من الشخص بين بعالم هذا بين بعالم هذا أفا نبرح أنا لا أحسن بشم أبعان مشا متحيد هو لا بدح بشم مشا الدعيق هو <تصفيق> لا بدح بشم مشا التعني هو لا بدح بشم واني مبارك كل عام بلّبشاني ولم تفرشاني حلّة بواسّة بكل عرض إسرائيل <تصفيق> اني عمير لكل عام شعني بري بكل شيئين لي بلّب بكل التبريب وعني برطاش مقربش عنيه لكل عام אני רוצה, כולם יהיו בריאים